الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يكذبون ويوم نبعث في كل امة شهيداً عليهم انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وندنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمتا وبشرى للمسلمين ان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 وَاوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُم وَلا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كاللاتي نقضت عهدهن من بعد قوه ان كنتم تتخذون ايمانكم دغلا بينكم ان تكونوا امه هي اربان امه انما يبنوكم الله به ولا يبين لنا لكم يوما قيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجانكم امة واحدة ولكن يضل من يشاء إِذَا شَاءَ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتَ تَعْمَلُونَ